وشروط يجب أن تتوفر في الجهاد حتى يكون شرعيا وهي الثلاثة الشرق الأول الإمام لما ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة والشرق الثاني إعداد العدة المادية والمعنوية وتكلمنا عن إعداد العدة في الدرس الماضي وصل من المقام إلى قولنا أنه قد يضطر الإمام إلى الاستعانة بالمشركين فما هو حكم الاستعانة بالمشركين المسألة لها ذيول وعلى ما ذكرت في مقدمة الدرس الأول أذكر الراجح مع الأدلة دون كبير تفصيل حتى نأخذ مسائل كثيرة إن شاء الله المادة طويلة والوقت تصير يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ويقول الله عز وجل ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا والاستعانة ضرب ولون ونوع من أنواع الولاية وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر بحرة الوبرة وهي مكان يبعد عن المدينة ثلاثة أميال والميل خمسة كيلو وأربعين متر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أو قبل بدر بحرة الوبرة فأدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة وقوة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جئت لأقاتل معك وأصيب لأقاتل وأصيب المغنم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله فقال لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن نستعين بمشرك ارجع فلن نستعين بمشرك ثلاثة ثم شرح الله صدر هذا الرجل الذي كان يذكر بجرأة وقوة للإسلام فأسه الشاهد من هذا الحديث أنه دل بمنطوقه على حرمة استعانة المسلمين بالمشركين ارجع فلما نستعين بمشرك ولذا ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة المتبوعين ومن قبلهم إلى منع الاستعانة المسلمين في الجهاد بالكافرين فالجماهير على المنع لما دل عليه القرآن وصحيح السنة نعم ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز ولكن هذا الجواز مقيد بقيود ومن نظر إلى أدلتهم سيجد أن هذه الأدلة مستثنى أو لها توجيه وتوجيهها سهل إن شاء الله فاستدل من جوز بما عند الترمذي بسنده إلى الزهري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من يهود قاتلوا معه وهذا الاسناد مقطوع يرفعه الزهري للنبي صلى الله عليه وسلم والمقطوع نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة التي لا تقوم بمثلها الحجة ولا يعتمدوا عليها، ممن توسع المالكية في الاستعانة بالمشركين، وشرط أن يكون ذلك في خدمة أو صنعة دون القتال. يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالمشركين في صنعة أو خدمة تساعد على الجهاد، ولكن ليس في أثناء عملية القتال. وجوز الحنابلة الاستعانة بالمشركين للحاجة بل نقله ابن قدامة المغني رواية عن أحمد وقال ويشترط أن يكون من يستعان به منهم حسن الرأي في المسلمين وجماهير الحنابلة على المنع وللحنفية قول بالجواز شريطة أن يكون الإسلام هو الغالب وأما إن كان المسلمون هم المغلوبون أو كان المسلمون مغلوبين فلا يجوزون ذلك والخلاصة أن الأصل في الاستعانة بالمشركين في القتال بناءً على ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة ارجع فلن نستعين بموشرك وبناء على عموم النصوص المنع ومن جوز من الفقهاء ذلك فإنما وضعوا قيودا ويقال بجواز الاستعانة بهذه القيود اكتب هذه القيود القيد الأول يمكن أن تكتب الآتي يمكن أن تكتب الآتي الأصل في الاستعانة في بالمشركين في القتال الأصل في الاستعانة بالمشركين في القتال ممنوع ل لما أخرجه مسلم عن عائشته في قصة ذاك الرجل المشرك الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل مع المسلمين فقال له ارجع فلم نستعين بمشرك وقال بالجواز بعض الفقهاء بهذه الشروط الشرط الأول إحسان رأيهم في المسلمين وأن يأمن المسلمون خيانتهم الشرط الثاني أن يكون المسلمون قاجرين عليهم حتى مع اتفاقهم مع العدو ثالث حتى لو اتفقوا مع العدو ثالثا لا يجوز استصهابهم في الجيش مع موافقتهم العدو في المعتقد يكفي كتابه. يقول لما ابن القيم في الزاد يقول الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالحليفة أرسل عينا له مشركا من خزاعة. يأتيه بخبر قريش هذا الرجل الذي أرسله من خزاعة هل شارك في القتال أم أنه كان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بخبر القوم فقال الاستعان بالمشرك المأمون قال وفيه من المصلحة أنه أقرب لكفره أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأقربوا إلى أخذه أخذارهم واستدل القائلون بالجواز أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك وأجاب المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه ذلك وإنما خرج دون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وتأول حديث ارجع فإن لم نستعن بمشرك أن النبي ما رده لكفره ولكنه كان قد تفرس فيه الإسلام فأراد النبي منه أن يسلم فرده بهذه المصلحة ويناقش بأن الحديث عام ومنطوقه ظاهر في المنع والأصل في الحالات التي يجوز فيها الاستعانة الضرورة والحاجة أما التوسعة فلا وقد كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى في نازل وقع في المسلمين أن الاستعانة بالمشركين جائزة لما يعجز المسلمون باجتماعهم عن در الكافر أو الظالم أما أن يفزع المسلمون للاستعانة بالمشركين وهناك من المسلمين من يمكن في حقهم رعانة هذا أمر ما ينبغي أن يقال بجوازه أبدا الشرط الثالث من شروط الجهاد حتى يكون شرعيا نقطب الشرط الثالث أن يكون القتال تحت راية شرعية غير عمية أن يكون الجهاد أو القتال تحت راية شرعية غير عمية لما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية وفي رواية نعيد من, من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقتله فقتلة جاهلية شاهد من الحديث ولا اريد ان اذكر الفاظ والحديث صحيح مستبع الفاظ وارد عن جندب ايضا بالجنادة لكن المراد أن من يقاتل عصبية لقوم أو فئة أو هوى أو مصلحة فقتل وهو ينتصر لهذه العصبة فقتلته جاهلية وكل من قاتل تحت رأي عمية والعمية كما يقول النووي في شرحه على هذا الحديث العمية هي الأمر الذي لا يستبين الذي لا يستبين وجهه قال كذا قاله أحمد والجمهور وقال إسحاق هذا كتقاتل للقوم للعصبية فمن قاتل وهلا يريد أن تعلو كلمة الله عز وجل فوقاتل تحت راية لا يستبين أمرها وليست بشرعية فقتل قتلته جاهلية مثل القتال الذي يكون بين المسلمين للأسف أغلب القتال اليوم بين المسلمين ومثل القتال الذي يكون في الخروج على الإمام مثل القتال الذي يكون في الثورات فهذا أمر لا يستمين حاله قتال الكتنة العمياء التي لا يعرف الحق فيها من الباطل وهذا في آخر الزمان كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري لما قتل وحتى يقتل المقتول ولا يدري لما قتل وكذلك أن يقاتل من أجل البلد حفاظا على البلد هذا أمر كذلك يشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة أو يغضو إلى عصبة ومن بديع ما وقفت عليه من كلام الشيخ معيثيمين رحمه الله في كتاب الشرح الممتع يقول أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبة فليس بشهيد لو قتل أما من قتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل المسلمين الذين هم فيه فقد قاتل حماية للدين فيكونوا لها في فيكونوا من هذا الوجه في سبيل الله. قال ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم يتأهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل وطنهم ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء. انتهى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. الشاهد أن الأصل في القتال أن يكون من أجل الله عز وجل ومن أجل إعلاء كلمته هنالك فروع ذكرها الفقهاء قديما وتلزمنا في التفريع حديثا أذكر أصولها وأذكر فرعا أو أذكر فرعين مهمين لأن تقل إلى ما وعدتكم به إن شاء الله من بعض الأحكام التي تخص المقاتل والمجاهد في سبيل الله، ونتكلم إن شاء الله عن صلاة مجاهد، صلاة الخوف التي كلنا ينادي بالجهاد والقتال، ولكن قل مننا من يعلمه يقول الفقهاء أذكر بعض الفروع: الأسر الأسرى من المسلمين إذا أخرجهم الكفار لمقاتلة كفار فلا يجوز. أسير مسلم أو أسرى مسلمين تحت كفار عند الكفار فاجبرهم الكفار لأن يخرجون يقاتلوا كفار آخرين مع الكفار مع الكفار يقاتلوا كفارا آخرين فل مشروعنا بشروع ممنوع يقول لإمام الأوزاعي وهذا تحت رأي أمية رأي الأن كافرة يقول لإمام الأوزاعي رحمه الله أن هذا جائز إذا شرطوا عليهم أن يخلوا سبيلهم إن فتح عليهم أما إن لم يشترطوا فليس لهم ذلك إلا أن يخافوا على دمائهم وبنحو هذا قال الإمام أحمد وجوز ذلك سفيان الثوري على وكرهه مالك وقال لا ينبغي للمسلم أن يريخ دمه إلا لحق وبنحو هذا أيضا قال الحنفية ولو وردنا أن نصدر الأقوال لوجدنا أن المنع أقرب وأن الجواز مستثنى ذلك أن وجهة المانعين من القتال إن قتال الكفار كما هو معلوم مشروع لإعلاء كلمة الله والدعاء إليه لا لإعلاء كفر على كفر بل لا يجوز قتال الكفار لمجرد غلبة المسلمين والنيل منهم لأنه كما تبرهن معنا في الدرس الماضي لا يجوز أن نبدأ الكفار بالقتال إلا بعد الدعوة إلا بعد أن ندعوهم إلى الله عز وجل فقتال المسلمين مع الكفار ضد الكفار إعان لهم وهذا غير مشروع وذلك ليس من إعلاء كلمة الله ولا إعلاء حرمة الإسلام وأما من قال بالجواز واشترط خلال السبيل إن وقع الظفر فإنما هذا يجوز من باب ارتكاب أقل الضرري لأن عندنا ضرران ضرر أن يبقى أسيرا وضرر آخر أن يقاتل ليتخلص من هذا الضرر وهؤلاء الكفار الذين سيقاتلهم هذا الأسير ليسوا من معصوم الدم فالأصل منع والجواز إنما هو بالشرط الذي ذكره الأوزاعي فحسب. فرع آخر أنه يجوز القتال تحت راية الفاجر والفاسق من المسلمين وهذا أمر لا خلاف فيه بين الفقهاء لأن فجوره على نفسه والجهاد والقتال خير لجميع المسلمين وكما ذكر الشيخ الإسلام وغيره لو أن السلطان خير بين اثنين لتولية الجيش رجل عاجز لكنه صالح في نفسه وآخر عنده فسق ولكنه عنده إدارة وحنكة وعنده تجربة ومقدرة فالثاني خيره للمسلمين وشره لنفسه والأول خيره لنفسه وشره على المسلمين فيقدم الثاني على كما قال شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية ولذا لا مانع شرعا من أن يقاتل المسلم تحت راية الوالي الذي يحفظ المسلمين ولو كان عنده فجور أو فسق ويتنزل في مثل هذه الصورة أول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد ولم نتأكد لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وورد عند أبي داود بسند صحيح إلى مكهول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان اوفاجرا وتذكرون اني قلت بسند صحيح الى من الى مكهول عن ابي هريرة لكن مكهول لم يسمع عن ابي هريرة سالى مكهول مأمون السند لكن مكهول لم يسمع من ابي هريرة فالحديث ضعيف بسبب علة الانقرار ودرج على هذا المسلمون على اختلاف اعصارهم وامصارهم قاتلوا مع الولاة المسلمين ولو ظهر منهم فسق أو فجور ما لم يوقوا في دائرة الإسلام هذه الشروط الثلاثة التي يجب أن تتوفر حتى يكون القتال شرعيا وهذه بعض فرؤها نأتي الآن إلى بعض الأحكام التي تخص المجاهد المقاول في سبيل الله، واخترت لكم حكمين أرجو الله تعالى أن يبارك في الوقت. فضلاً. طبعا بالشروط السابقة، بالشروط السابقة. الكلام بالشروط السابقة هذا فرع وليس عصا، هذا فرع عن إيش عن أصول سابقة ما يلغي هذا الفرع الأخير الأصول إيش كلام السابق. صلاة الخوف يا إخوة مشروعة باتفاق العلماء ولم يخالف في مشروعيتها إلا المزني من الشافعية وأو يوسف والحسن بن زياد بن الملكية وكانوا يرون أن صلاة الخوف فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلامهم مهجوج ويكفي أن الصخابة تواتر عنهم أنهم صلوا صلاة الخوف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وتعلقوا بالآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فقال هؤلاء الله عز وجل يقول وإذا كنت فيهم فأقمت رعوم الصلاة فبموت النبي صلى الله عليه وسلم نسخ صلاة الخوف هذا خطأ لأن الله يقول خذ من أمارهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها والأصل في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطاب لجميع المسلمين ما لم تأتي قرينة ظاهرة قوية تبين أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله خالصا لك من دون المؤمنين على أي صلاة الخوف مشروعة باتفاق هذه العلم وصلية بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهذه الصلاة شروط اكتبوا هذه شروع الشرط الأول أن يكون القتال جائزا مأذونا فيه أي مع الكفار خرج بهذا الأمر القتال لمجرد الشهوة أن يكون القتال جائزا مأذونا فيه بين قسعين قتال الكفار فلا يجوز شرعا صلاة الخوف في مبينة المسلمين أو في الخروج على ولاة الأمور أو في قتال المسلمين لبعضهم بعضا أو قتال العصبية أو قتال الشهوة أو المصلحة أو ما شابه الشرط الثاني خوف هجوم العدو لقربهم من المجاهدين خوف هجوم العدو لقربهم من المجاهدين أو إخبار الثقة بقدومهم إلى المجاهدين أو لخوف كمين أو مكيدة. وإش طرقت الحنفية معالاة الكفار. طرقت الحنفية معالاة الكفار. يعني لو المسلمين في ديارهم يجهزوا وما مشوا بعد لكافار ليقاتلوهم والمرء والأمر في مرحلة الاستعداد. ما أخبر ثقة ولا خوفنا لفكيدة أو خوف فلا نصلي صلاة الخوف لا نصلي صلاة الخوف فلا بد من تحقق قرب المشركين أو الخوف بخبر الثقة من وصولهم أو قربهم ودليل ذلك قال الله عز وجل إن خفتم أن يستناكم الذين كفروا إن خفتم علق الأمر على الشرط الشرط الثالث أن يكون المجاهدون مطلوبين من العدو، وهو في حالة ضعف وقلة، والعدو في حالة كثرة وقوة، أو كان المجاهدون متحرس أو كان المجاهدون متحرين إلى القتال. أو متحيزين إلى فئة بمعنى أن يقع المصور لمثل هذه الصلاة وهذا النوع من الصلاة سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تصلى فيه ركعة بالإيمان وهذا يكون عند الاتحام الجيوش وعند ممارسة الحرب إذن هذا المسلمون من عدوهم وكانوا أقل من ضعفهم هذا الانهزام كبير من كبار وهذا معصية والرخص في الشرع لا تنطل معصية أما إذا كانوا متحرفين لقفال أو متحيزين إلى فئة يعني أظهروا لعدوهم الانهزام الانهزام وهم يهيئون أنفسهم لمكيدة بهم، فهذا النوع من من الصلات جائز، أو أن يثرة من أمام مجموعة من المشركين ليتحيز إلى فئة من المسلمين ليشد عضوهم، هذا النوع من القتال إيش جائز؟ أما أن ينهزم ولا الأدوار لأن هذا هذا رقم كبيرة، إلا إذا كان العدد كفار أكثر من ضعفين. هذا ارتكب كبيرة ومن ارتكب كبيرة فلا تناط به الرخصة كمن سافر ليشرب الخمر او ليزني او ليقتل او ليتاجر بالحشيش فهذا سفر معصية وسفر المعصية لا تناط به الرخص طالبين للعدو نقول لنا اذا كان المسلمون ايش الآن مطلوبين طالب العدو الآن اذا كان المسلمون طالبين للعدو الطالبون عن أصحابهم، فهل لهؤلاء الطالبين هل فهل لهؤلاء الطالبين أم يصلوا صلاة الخوف أم لا؟ الصواب جوا صلاة الخوف أيضا لهم. لما ثبت في السنن أبي داود عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي. وكان نحو عرنة وعرفات فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله قال فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت اني لأخاف ان يكون بيني وبينه ما ان اؤخر الصلاة فانطلقت امشي نحوه وانا اومئ ايمان هذا الشاهد انطلقت امشي نحوه وانا اومئ اماء فلما دلوت منه قال لي من انت قلت رجل من العرب بلغني انك تجمع لهذا الرجل تجمع الرجال لمقاتلة هذا الرجل النبي صلى الله فجئتك في ذلك فقال اني لفي ذلك ان افعل ذلك قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد هذا لنا وقف معه في الدرس القادم درس القادم عن معاهدات الأمان متى يتحقق الأمان للمشركين وعهد أهل الذمة والفرق بين عهد الذمة وعهد الأمان وكيف نفرق بينهم وتأتي إن شاء الله هذه القصة من الزاوية هذه في درس القادم لكن اليوم شاهدنا من هذه القصة إيش قال إيش قال فصليت وأنا أمشي إليه فأومأت إيماء فصلى صلاة الخوف وهو إيش وهو يطلبه إذا كان الإنسان مطلوبا فيجوز له أن يصلي بالإيماء حتى على الدابة يقول ابن المنذر كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته. الجمع بين الصلاتين يجوز بعذر الخوف مطلق الخوف أي خوف يقع يجوز الجمع بين الصلاتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من عباس والصحيحين جمع من غير خوف ولا سفر وفي مسلم جمع من غير خوف ولا مطر فالخوف والسفر والمطر مع ذار نموذجية،, نموذجية يجوز الجمع بها وبما يماشرها فإخواننا في فلسطين عادها الله إلى خضيوع والمسلمين لما يقع الأضرام ومنع التجول ويكون المنع قبل العشاء وبعد المغرب فلاهم نجتمع بين الصلاتين، لهم نجتمع بين الصلاتين، وكذا المسلم الذي في صحت المعركة ويقف على نفسه سواء في الاستعداد أو في المشي سواء كان مطلوبا أو طالبا ما احتاجه جماعة. الفقهاء يقسمون صلاة الخوف إلى قسمين قسم الأول عند الخوف الشديد والخوف الشديد له حالتان الحالة الأولى أن ترى العدو أن تترى ولا يمكن لك أن تصلي وهو وأنت مكشوف أمام عيني هذا العلماء يقولون هذا النوع من الصلاة والعدو أمانك تصلي ركعة وتصلي صلاة الخوف ركعة تكون وتصلي كما قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا تصلي وانت راجل على رجليك مستقبل القبلة ومن مستقبل القبلة تصلي وأنت على الفرس تصلي وأنت على الدبابة على الآلة في الراسطائرة تصلي على أي حال كنت تصلي ركعة الإماء بمستقبل القبرة وغير مستقبل القبلة أخرج الإمام البخاري علي بن عمر قال في تفسير قول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إن كان خوفا هو أشد صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبلي يصلون كيفما تيسر له وثبت عند مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعان وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة الشاهد قوله فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر قال ركعة الحالة الثانية من شدة الخوف وهي جائزة من باب أولاء وهي عند اشتداد الالتحام ووقوع القتال الحالة الأولى عند الرؤية والمعاينة قبل الالتحام والحالة الثانية عند إيش عند وقوع القتال وعند وقوع الالتحام فيصلون على حسب حالتهم إلا عند الحنفية فيرون أن نصلي عند انكشاف القتال وباب الجمع كما قلت واسع فالآن الجنود والجيوش تصلي في آلياتها بالإيماء في الركوع والسجود ويصلون على قدر استطاعتهم وهذا النوع والذي قبله يكون عند الخوف الشديد وتقع هذه الصلاة فرادة تقع هذه الصلاة صلاة ايش فرادة النوع الثاني لما يقع الخوف ويكون الخوف غير شديد فحينئذ شو يعني خوف غير شديد يعني متوقع هجوم متوقع قدوم عدو يخبر ثقة يخبر أجهزة الأمن والتجسس في الجيش المسلم عن احتمال قدوم غارة أو مشابه وهم في أرض المعركة ولا يكون هنالك مراد العدو ولا يكون هنالك التحام وهنالك اجتماع لأصل المسلمين للجيوش فحينئذ يصلون صلاة يرون فيها عدوه هذه الصلاة كيف يصلونها كيف كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه تعددت الصفات والأشكال في هذه الصلاة حتى أن بعض التقهاء أوصلها إلى ستة عشر صورة ستة عشر صورة ونعجبني في هذا الصدد كلام الخطابي في شرحه لسلنا بلاود يقول صلاة الخوف أنواع وقد صلىها صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعنى ونقل من القدامة عن الإمام أحمد قال في أبواب صلاة يروى في أبواب صلاة الخوف قال كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز قال وستة, وستة أوجه أو سبعة يروى فيها في صلاة الخوف كلها جائزة أذكر لكم أربع صور ثابتة في الصحيحين أذكر لكم أربع صور ثابتة في الصحيحين كيف أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في زمنه؟ وأذكر لكم الدليل، أقصر على دليل واحد، وأذكر لكم الشروط أن توفرت. الصورة الأولى لها ثلاث شروط. إن اكتب أكتب الآن الصورة الأولى من صلاة من صور صلاة الخوف. شروطها أولاً. أن يكون العدو في جهة القبلة ثانيا أن يكون العدو على مستوى من الأرض لا يسترهم شيء لا يسترهم شيء عن أبصار المجاهدين شرط الثالث أن يكون في المجاهدين كسرة حتى يتمكنوا من الصلاة والحراسة. ابقوا معي الآن. هذه الصورة لم يقع خلاف بين العلماء أبداً في جوازها عن جميع العلماء والفقهاء. هذه صورة جائزة. ولها دليل في صحيح مسلم. اكتبوا عندكم فقط رقم الحديث صحيح مسلم. ما أنتم ترجعون إليه. اسمعكم إياه. وأنتم تترجعون إليه ما أعظم طالب علم بينكم ما عنده الصحيحين مصيف هذا طالب علم عنده الصحيحين طالب علم ما عنده الصحيحين مثل بيت مسلم ما عنده قرآن فالدليل حديث جابر عبد الله برقم 840 فقط يكثيركم هذا حديث طويل حديث طويل لكن اكتبوا صحيح مسلم برقم 840 كيف تكون هذه الصورة هذه الصورة إخواني الإمام يصف المجاهدين صفين صف أمام صف خلف ويصلي ويصلبهم ويركعون بركوعه ويقومون بقيامه ولما يزجد الصف الخلفي بيكون عدوي لأن إيش القبلة تكون إيش؟ شرط الأول تكون قبلة إيش أمامهم يعني فضونا الإمام الآن خلفي صفين القبلة أمامي ركعت صليت وصلت للركوع ركعوا معي للقيام قاموا معي الأرض مكشوفة أمامنا ما يستطيع أحد يختبي بها خلاف ما لو كانت السماء مكشوفة الآن كلام قيود العلماء مفهومة المعنى أمامي ما في شيء يعني يقبل أن يختبئ فيه أحد الآن أركع يركع من خلفي بركوعي قمت سجدت فإن سجد فالصف الذي خلفي يسجد معي والصف الذي بعدي لا يسجد معي الذي الصف الثاني لا يسجد لا يسجد يبقى واقف الخلفي يسجد والذي بعده لا يسجد الذي يريد الإمام يسجد اللي بعدي مباشرة وانا امام يسجد والذي يليه صف الثاني لا يسجد ليش يبقى واقف ناظر لإيش ناظر إلى المسافة المكشوفة امامه لما اقوم الآن من السجدة الثانية واقوم من يقوم معي الصف الاول الصف اللي خلفي الآن لما اقوم يسجد لما الصف الثاني لما يرى الإمام قد قام للركعة الثانية ينزل إيش ينزل ساجدا فيسجد سجدتين ويستحب أن يطيل الإمام الصلاة الركعة الثانية على الأولى فيسجد سجدتين وبيقوم شو يعمل الآن يقوم يقوم مع من الحق يلحق أيام الإمام ومن السنة أن يتحول الصف الثاني يصبح الصف الأول والصف الأول الصف الأول والصف الثاني يتبدلوا من السنة لكن لو ما حصل التحول صلاة صحيحة وجمهور فقهاء يقولون هل التحول حكمه هو الأولى فحسب بتحولون الآن يتحولون الآن ثم الإمام يأتي بإيش يأتي بالركعة الثانية جاءت الإمام دركعة الثانية فإذا سجد الإمام دركعة الثانية هم ماذا يفعلون الآن هم يبقوا قائمين الصف الثاني يبقى إيش يبقى قائما الإمام ماذا يفعل يسجد فإن جلس الإمام للجلوس إن جلس الإمام للجلوس جلس للصلاة للجلوس للصلاة فهؤلاء ماذا يفعلون وهم جالسون يسجدون ويلحقون بالإمام يعني يسجدون السجدتين والإمام جالس للتشهد فيلحقون الإمام ويسلمون بتسليمه فيكون الصفين صلوا صلاة يعني يرون العدو ويبقى قسم منهم للحراسة ويتناوبون في الحراسة ويفارق المأموم الإمام على التناوب فقط في في حالة السجود هذه الصورة دليلها ما عند مسلم في صحيحه برقم 840 أخرج بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين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 انحذر للسجود هو ومن والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود وقاموا متى قاموا الآن متى سجدوا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم نعم كيف؟ يعني لو الوقت طويل كان عملنا صفين فعلنا هذا لو الوقت طويل فعلنا هذا عمليا فهل جدا كان كل كلام الكلام كل الكلام مشاء وكل الكلام والعدو مكشوف وكل كل كلام والسماء محفوظ <تصفيق> الوقت هذا في القتال في القتال في مثل هذا الوقت في هذا الزمان مع يبقى الركعة يبقى الركعة في الظروف الحرجة يبقى الركعة في الظروف الحرجة ويبقى الجامع, يبقى الجامع وإذا وقع وكما لا يخفى عليكم لما يمشي الإنسان الجهاد قد يقع في سفر قد يقع مسافات السفر فإذا وقع سفر في حين أن يكون إيش؟ يكون القصر حالة الطبيعية فبعد اشتدت الاحوال تصلي صلاة الخوف قسمين نبقى احنا على اصول علمائنا الخوف قسمين خوف شديد وخوف غير شديد فغير شديد الاحكام الصور التي سنذكرها والشديد الصورة التي التي ذكرناها طيب نرجع نقول ثم تقدم المؤخرة الصف المؤخرة ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في, العدو في نحور العدو فلما قضى النبي السجود الصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا صورة واضحة واضحة لغير واضحة طب انا قلكم اياها اكتبوا اكتبوا انتم في الخلوة يعني تأملوا للصورة ان شاء الله ان يصف ان يصف الامام المجاهدين خلفه صفين فيكبر بهم تكبيرة الاحرام جميعا ويركع بهم فاذا سجد سجد الصف الاول معه وحرص الصف الاخر فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد الصف المتأخر ثم يلحقون بالإمام ويستقدمون مكان الصف الأول ويتأخر الصف الأول فإذا سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه الصف الذي يليه فإلى جلس الإمام ومن معه للتشهد سجد الصف الحارس ثم يلحقون بالإمام في التشهد ويسلموا بهم جميعاً. هذه الصورة واضحة إن شاء الله. مش واضحة؟ تأمل العبارات التي نقلتها لك. تعرفها إن شاء الله. نريد نمشي؟ ناجز الصف الثانية. الصف الثانية. عندنا بعد أربع الصفات وعندنا الصف الثاني بعد. وذاك اليوم ما لنا قضاء؟ نعم. لا لا ما فيها غفلة. ما في غفلة. ترى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذكر ذلك شيخنا في صحيح الجامع. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان إيش؟ استرق السمع أو كان لا إله إلا الله في شمائل في فعل كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت كان يلتفت في الصلاة إذا دعت حاجة لا بأس تلتفت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة إذا دعت حاجة تلتفت لا حرج أن توقف إمام سجد إمام صار معه شيء تفت ما في حرج في هذا. أما العصر أن تلقي بروصك لما كان سجودك لكن الالتفات لا مانع منه للحاجة فالالتفات مثل هذه الصور لا مانع منه طب صورة ثانية صورة هذه يطيل الإمام الركوع الركعة الثانية طويلا عن الركعة الأولى تكتبون ما شاء الله اثناء الكتابة الله يشتري عليكم إن شاء الله يجعلهم الإناث طائفتين يعني صفين طائفة في وجه العدو وطائفة يصلي بهم ركعة ثم يقوم الإمام إلى الثانية ويتم الذين معه صلاته ويتم الذين معه صلاتهم ويسلمون ثم يذهبون إلى وجه العدو طيب أئيل قُلْ ثم يذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيدخلون مع الإمام في الركعة الثانية ويصلي بهم فإذا جلس للتشهد قاموا وأتم الركعة الثانية. وهو ينتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم هذه صور إخوان إذا مقدم يسيرة نقول قلنا صلاة الخوف لها ناحيتين خوف شديد وخوف غير شديد خوف الشديد صلاة الخوف تكون ركعة والخوف غير الشديد تكون الصلاة إيش ركعتين خوف غير الشديد تكون الصلاة ركعتين كيف الصلاة هذه الإمام يضع ناس في وجه العدو هو يصلي يصلي ركعة بهم لما يقوم للثانية من خلفه يقوم يصلي الركعة الثانية وحده يصلي كل واحد منهم يصلي ركعة مع الإمام والركعة الثانية يصليها وحده ويسلم ويذهب إلى الطائفة التي تحرس والطائفة التي تحرس ترجع فتصدر الركعة الثانية مع مين مع الإمام الإمام بيجلس للتشهد والطائفة الثانية ماذا تفعل تقوم تصدر ركعة الثانية والإمام منتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة الركعة الثانية ويسلم بتسليم إيش بيسلم بتسليم الطائفة الثانية أسفل من الأولى أسفل من الأولى دليل هذه الصورة أكتبوا عندكم الصحيح البخاري أربع آلاف ومئة وتسعة وعشرين الصحيح مسلم ثمانمائة واثنين وأربعين طيب اسمعوا الآن الحديث ما في دعي الكتابة اسمعوا الآن الحديث أخرج الشيخان بسنديهما إلى صالح ابن خوات عم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معك وطائفة صفت وجاه العدو أي وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ركعة الثانية ثم انصرسوا بأن فرغوا من ركعة الثانية ثم انصرفوا و وصفوا جه العدو انصرفوا وصفوا جه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم هذا ما في الصحيح هذه هي الصورة الثانية في أي نوع من أنواع الخوف خوف غير شديد الصورة الثالثة أيضا سهلة وليست بصعبة سهلة في التصور وصعبة في العمل نكتب يجعل الإمام المجاهد يجعل الإمام مجاهدين طائفتين واحدة في وجه العدو والأخرى يصلي بهم ركعة، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية لم يتم المقتدون به الصلاة، لم يتم المقتدون به الصلاة، وإنما يذهبون إلى مكان الطائفة. التي في وجه العدو وهم في الصلاة وقفون سكوتا، وتجيء الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ويكون العدو أمامك أيضا القلة والأرض مكشفك الصورة الأولى صلى الآن الإمام بهم قسمهم قسمين قسم صلى ركعة وقسم يحرس موض الصلاة فرغوا من الصلاة من ركعة الأولى يتقدمون على الإمام يبقوا متقدمين حارسين وهم ساكتين لا يتكلمون في الصلاة يبقوا في الصلاة وهم متقدمون للحراسة لا يفعلون شيئا الطائفة التي في الحراسة ترجع تصلي مع مين تصلي مع الإمام تصلي إيش الآن مع الإمام تصلي ركعة ثانية صلى الركعة الثانية تبرك الركعة سلم الامام الآن الامام يسلم الثانية الطائفة الثانية تتقدم مكان الأولى لتحرس فترجع الثانية إلى مكان الصلاة فيصلون الركعة الثانية وحدهم بدون امام ويسلمون ثم بعد فراغهم يرجعون إلى الطائفة الأولى وولك يرجعون إلى مكان الصلاة ويصلون ركعة ثانية مع إيش دون يون إيمان ويسلمون الصورة راضحة سهلة كل واحد يصدر ركعة معلمة والثانية وحده وبينتظر ما يصلوا مع بعض كل واحد بنتظر الآخر الصورة الثانية الرابعة وهي أسهل الصور وكنت معرضا عنها إلا أني وجدت لها دليلا في البخاري ومسلم ووجدت ابن قدامة يقول في المغني هذه صفة حسنة قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة إمامه ولا إلى ولا إلى تعريف كيفية الصلاة وليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يأم يا مفترضين صورة الثانية ما أسهل الرابعة صورة الرابعة سهلة طيب شو ماذا يفعل يصلي بمركعتين ويسلم وينروح الصلو ركعتين يذهبون ويأتي آخرون فيصلون خلفه ركعتين ويسلم فيكون الإمام في أول ركعتين مفترض في آخر ركعتين متنفذ الآن أذكر لكم دليل الصورة الثالثة دليل الصورة الثالثة والاست الرابعة دليل الصورة الثالثة ما ذكرناه لا قلنا وأترموا الصورة الثالثة ذكرناها كاملة ما قلنا؟ طيب وإنما يذهبون إلى مكان الطائفة التي في وجه العدو، وهم في الصلاة فيقفون سكوتا سكوتا، وتجيء الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعته الثانية، فإذا سلم ذهبت إلى وجه العدو، وجراء الأولون إلى مكان الصلاة وأتموا لأنفسهم، ثم ذهروا. إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان الصلاة وأتم فرغنا. هذه إيش خفيق الصلاة؟ صورة الثالثة في صورة الخوف غير الشديد. دليلها ما ثبت في الصحيحين من حج بن عمر عندكم البخاري تسعمائة واثنين وأربعين ومسلم ثمانمائة وتسعة وثلاثين. أخرج الشيخان بسنديهما إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل نجد، فوازينا العدو فص فتنا.